أنت أيها العضو الصغير الذي دق جرمك وعظم جرمك تارة تكون مطيعا دانيا وتارة تكون عنيدا عاصيا إنها عبرات تخرج من قلب مكلوم يا فؤادي سب بِحِلَّاتِ عَلا وَاهِبَ الْإِنْسَانِ حُسْنًا وَجَمَالَا يَا فُؤَادِي سَبِّحْ حِلَّاتِ عَلا وَاهِبَ الْإِنْسَانِ حُسْنًا وَجَمَالَا خلق جميعا زاده فوق حسن الخلق فكرا وخيالا ويرى الإحساس في أعماقه كغدير الماء دفا قنزلالا يا فؤادي سبح الله تعالى واهب الإنسان حسنا وجمالا يا فؤادي سبح الله تعالى واهب الإنسان حسنا وجمالا يتسلى يتمنى يحتفي يتسامى يركب صعب المحال هل ترى التي صال فيها البشر الواعي وجالا يا فؤادي سبح الله تعالى واهب الإنسان حسنا وجمالا يا فؤادي سبح بحلها تعالى واهب الإنسان حسنا وجمالا شاهد إبداع الباب الورى أن من خلق الورى أسماعنا أبصارنا وعينا آيات إيمان توالى يا فؤادي سبح الله تعالى واهب الإنسان حسناً وَجَمَالَا يَا فُؤَادِي سَبِّحْ لَهَا تَعَالَى وَاهِبَ الْإِنْسَانِ حُسْنًا وَجَمَالَا وَاخْتَلَفَ لُغَاتُنَا ألواننا تَوْحِيدِ سَلَا <تصفيق> إِنَّ تِرْحَالَ الفَتَى فِي نَفْسِهِ مِلْحَةٌ عُظْمَا فَشُدَّ لَهَا الرِّحَالَا يَا صَادِي سَبِّحِ اللهَ تَعَالَى وَاهِبَ الْ إنسان حسن وجمالا يا فؤادي سبح الله واهب الإنسان حسن وجمالا من واسكبي دم عا وابتهالا وعرف الخلاق من آثاره واسكب الدم عا وابتهالا يا فؤادي سبح الله تعالى. و واهب الإنسان حسنا وجمالا يا فؤادي سبح الله تعالى واهب الإنسان حسنا وجمالا